ناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم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 إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقنون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلم ما أحس بأسنا إذا هم انها يركضون لا تركضوا ورجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا كنا ظالمين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 فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقه ولكم الويل منا تصفون وله من في السماوات والأرض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 له لا اله الا انا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل مكرمون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 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكم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 لَوْ يَعْلَمُ الذين كفروا حين لا يكفون أَجَلًا ظُهُورِهِمْ وَلَا, عن ظهورهم ولا هم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 بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ هُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِنْ نَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبَلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا We لها found قال لقد كنتم said, You في already you قالوا your بالحق He said, من you He said, O Lord is the Lord of the heavens and the earth, which أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن to him,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 قالوا said, به على with الناس لعلهم يشهدون eyes of the people, so that they will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 THUM MENUKISU ALA RUOUSHIM LAKAD ALIMTE MA HAUNÀ YENطقون QUAL A FATARBUDUN MIN DUNI ALLAHE MA LA YENFARKUM SHAYA WOLA YضURKUM UFF LAKUM WALIMA TARBUDUN MIN DUNI ʿAfala تعقلون؟ قالوا حرقوه wānصūrū ālīhatākūm īn كنتم فاعلين قلنا يا نار kūūnī bārda وسلاما على ībārīhīm وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَ وَعِلْمًا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 وَاسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَتْحُ الْكِتَابِ كُلٌّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُدُونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن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 so we got لَهُ him, وَأَصْلَحْنَا لَهُ got إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ to him, and we got to him, his wife. Indeed, they were fighting in وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ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 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ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 ما أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلها ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير. لهم فيها زفير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 لا يسمعون, حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ يَوْمَ نَطُوِّ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا هَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل انما يوحى الي الى انما الهكم واحد قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فَقُلْ آذنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِيهِ أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ